الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين نكمل التعليق على هذا الكتاب المبارك للإمام الحافظ بدل الدين بجماعة عليه رحمة الله كنا وقفنا عند أي فائدة طيب ما زال في بيان آداب المعلم يذكر في هذه الفائدة التاسعة أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة المقصود أنه على العالم أن يتواضع لطلابه وأن يسمع منهم ما يوردونه من إشكالات ومن أسئلة وأن يحرص على فهم مراد كل واحد منهم قدر المستطاع خاصة إذا لم يجرب على الطالب كثرة التشغيب وكثرة الاعتراض مع غيره أو مع عدم تمام الفهم فعلى المعلم أن يحرص على سماع الطالب إذا أبدى سؤالاً أو إشكالاً حتى يحسن الإجابة والإفادة بعد ذلك يقول وإذا عجل السائل عن تقرير ما أورده يعني المقصود أنه يعين السائل على تحرير لفظ السؤال قد يكون السائل إما هيبة المدرس أو هيبة الإلقاء والكلام تعجزه عن بيان سؤاله أو استشكاله على الوجه الصحيح فإذا فهم المعلم السؤال عليه أن يبين هذا السؤال بصورة واضحة حتى يفهم بقية المستمعين والطلاب ثم يجيب عليه إذا كان الجواب لديه حاضرا ثم يذكر في آخر هذا في هذا الفصل قبل الاخير كلمة لا أدري وأهمية أن يعتادها المؤلف أو المعلم وأن يعلمها طلابه وقد سبقوا أن تكلمنا عن هذه المسألة في لقاء سابق في درس سابق فأورد عبارة بعضهم لا أدري نصف العلم ومعنى هذه العبارة أن العلم جزء منه تدريه وجزء منه لا تدريه كذا ولا لا في أحد حول علم كله ما في أحد حول علم فالعلم نصفان جزء تعرفه وجزء لا تعرفه تنال فضيلة الجزء الذي لا تعرفه تنال فضيلة الجزء الذي لا تعرفه وأنت كل أدري مع أنك لا تعرفه لكنك نلت فضيلة العلم لأنك لا تعلم وهذه أول خطوة للتعلق فإذا قلت لا أدري فكأنك حزت النصف الذي لا تعرفه أخبرت عنه اخبارا صحيحا أنك لا تعرفه ثم أورد أيضا مجموعة من الآثار منها ما صح عبد الله بن هرمز وهو من التابعين أنه قال ينبغي للعالم أن يوردث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها حقيقة العلماء يعني ضربوا في ذلك أروع الأمثلة فالإمام مالك قصته شهيرة عندما جاءه رجل من بلاد المغرب رحل مسافات الطويلة الأشهر حتى وصل إلى المدينة فسأل الإمام مالك عن نحو أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها لا أدري يعني ما أجاب الله على أربع فقال له يعني أنا فعلت ورحلت وتعبت كذا أرجع فقط فأجابه بالعبارة الشهيرة التي قالها من قبل عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما عندما سئل عن شيء وقال لا أدري فاستعظم السائل أن يقول عبد الله بن عمر لا أدري وهو ابن إمامي إمام هدى وهو عمر بن خطاب وهو أحد جلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عبد الله بن عمر قال أتريدون أن تجعلون جسورا إلى جهنم لا أدري تريد أن تجعلني جسر إلى جهنم أفتيك بغير علم فإذا سأل الله سألك الله عز وجل كيف فعلت أو كيف لم تفعل قلت أفتاني عبد الله بن عمر فإذا سألني أكون خد أفتيت بغير علم فأكون سبب إلى أن, أن تصعد على ظهري وتصل الجنة وأنا أسقط في ناري جهنم لن يكون الإثم على من أفتى بغير علم أما المستفت فهو معذور استفتى من يظن أنه عالم والعالم لم يرى حق الأمانة العلم فغرر به فيما لأفتاه بغير علم فالمقصود لا أدري ينبغي أن يعتادها العالم والمتعلم وأن تكون خلق للمسلمين جميعا ثم نبهنا كلمة لا أدري لا تحط من قدر العالم بل ترفع قدره لأنها تدل على كمال علمه وكمال تقواه وورعه وبالمناسبة لا تجد شخصا خاصا من تصدر للتعليم يسسه الكلمة لا أدري إلا إذا كان عالماً حقاً لماذا؟ وهذا بالتجربة وأنتم لاحظوا هذه المسألة من هو الذي كما يذكره المؤلف؟ من هو الذي يخشى أن يقول لا أدري؟ يعني أو لماذا يخشى أن يقول لا أدري؟ لأنه يخشى أن, أن, أن يظن الناس أنه قليل العلم لكن كما نعبر نحن يوم من كان واثقاً في نفسه ويعرف أن من حوله يعرفون أنه لديه قدر كبير من العلم سيكون سهل عليه أن يقول لا أدري لأنه يعرف أن الجميع يعرفون أنه إن جاهل هذه المسألة فقد علم غيرها شيئا كثيرا ولا يحط من قدره أن يقول لا أدري أو أن يجهل مسألة ما لكن القليل العلم والذي يعرف أنه ليس لديه حصيلة كبيرة يخشى أن يكثر من كلمة لا أدري فيظن الناس أنه ليس بعالم لكن من كان يعرف أنه عنده حصيلة من العلم الطيبة وأن الناس يعرفون هذا العلم الذي لديه هذا هو الذي يسهل عليه أن يقول لا أدري فلا أدري أصلاً إنما تسهل على العالم فكيف يتردد العالم عن أن يقول لا أدري فينبغي أن نعتني بهذا الأدب جميعاً حقيقة تكلم عن هذه المسألة بكلام واضح النوع العاشر قال إن تودد لغريب الحضرة عنده وينبسط له ليشرح صدره فإن القادم دهشة يعني يتكلم عن أدب الخاص مع غراباء طلبة العلم الغراباء من طلبة العلم يعني الذي جاء من بلد بعيد أو ليس له زملاء في ذلك الدرس فمثل هذا في العادة يكون في أحوج إلى زيادة التلطف إليه ورفق به فإن الغريب يشعر بوحشة شديدة فإذا وجد أن المعلم لم يقبل عليه بوجهه ولم يتلطف معه زادت وحشته وزاد يعني حنينه إلى وطنه وبالتالي قد يقطع الدرس ويعود إلى بلده مرة أخرى فتنقطع المنفع التي ترجى من مجيئه لمثل هذا الدرس ولمثل هذه الحلقة من الحلقات التعليم ذكر بعض الآداء بحقيقة الجيدة لكنها واضحة. تكلم في آخر هذه الفائدة عن مراعاة الوقت المناسب بالنسبة لإلقاء الدروس وهذا يختلف حفظها باختلاف الدروس وباختلاف الطلاب واختلاف نوعية الدرس يعني مثلا مثل هذا الدرس هو مرتب بهذا الترتيب ليس في يدي ولا في أيديكم اختيار الوقت الذي يكون أنسب لكم لكن لو مثلا الدرس سأقيمه انا في مسجد من مساجد ليس مرتبطا بدروس قبله ولا بعده من الأنسب أني أراعي الوقت المناسب للطلاب والذي أيضا لا يشق علي انا حتى يكون هذا أنفع له يعني مثلا لا اختار وقت مثل منتصف الليل لا أختار وقت الظهر الذي في العادة الناس يرتاحون فيه بعد ساعة الظهر يختار الوقت المناسب إما بعد العصر أو بعد الفجر أو بعد المغرب أو بعد العشاء مباشرة أو ما شابه ذلك المهم الوقت الذي يناسب والحقيقة أن هذا يختلف باختلاف العراف والبلدان والأوقات الصيف لا كالشتاء يختلف باختلاف الأوقات واختلاف الناس المقصود والخلاصة أنه يختار الوقت المناسب لإلقاء الدرس وهذا قلنا عندما يكون الأمر خاضع للاختيار أما إذا كان في مثل الجامعات والمدارس التي هي منظمة ومرتبة على أمر معين ينبغي على الطالب أن يهيأ نفسه وأن يكون مستعداً لفضور هذه الدروس في هذا الوقت هو يهيئ نفسه يهيئ ظروفه وطريقة نومه وطريقة طعامه وشرابه على أن يكون في هذه الفترة مفرغ لطلب العلم النوع الحادي عشر تكلم عن أدب معينه وأن يختم الدرس بعبارة الله أعلم وقال أن هذه العبارة مهمة جدا لأنها فيها اعتراف أول شيء ذكر لله عز وجل وثناء على الله عز وجل بأنه أعلم وأنه هو العالم بكل أمر الأمر الثاني أنه فيها اعتراف بأنه هو الذي صاحب الفضل عليه في التعلم وهو صاحب الفضل على الطلاب أيضا في التعلم والفهم فهو الذي يعطينا ما شاء من علم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أيضا أنها تذكير بأن العلم هب من الله عز وجل هذه العبارة فيها فائد أنها تذكير بأن العلم هب من الله عز وجل فلولا أن الله عز وجل أذن لي ووفقني لتعلم هذه الفائدة وهذه المعلومة لما تيسر لي ذلك مهما اشتهت فالعلم هب من الله عز وجل أيبن هي أيضا هذه العبارة سبب من أسباب التواضع الكبيرة إذا, إذا استحضر الإنسان عندما يقولها معناها فمعنى ذلك أنه دائما يستشعر أنه من المحتمل أن يخطئ ومن المحتمل أن تغيب عنه معلومة لأنه لا يستوعب العلم فالله عز وجل أعلم منه وقادر أن يسلبه شيئا من العلم فيخفى عليه فعندما يكرر الإنسان هذه العبارة فيها استشعار بالتواضع وأنه قد يغيب عنه بعض المعلومات وقد يتصور الأمر بخلاف حقيقته أيضا فيها نوع من التخلص من إثم الزلل والخطأ إذا الإنسان ختم العبارة بكلمة الله أعلم كأنه يقول إن كنت أصبت فمن الله عز وجل والحمد لله وإن كنت أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من الخطأ فيها تبري تبري من الخطأ وبالتالي فيها أيضا نجاة من إثم الزلل والخطأ في التعليم وتدريس أيضا هي مفتاح للتراجع عن الخطأ إذا الإنسان استحضر التواضع كما ذكرناه سابقا من كلمة الله أعلم وأيضا يعني مبرر له إن صح التعبير بأنه بأنني قد أخطر لأنني لم أحوي علم فالله أعلم مني بالتالي هذا يكون داعي له إلى أن يتراجع عن الخطأ فيما لو وقع منه الخطأ والتراجع عن الخطأ صعب على النفس لكن على الإنسان أن يوطي نفسه عليه يعني الاعتراف بالخطأ وأني أخطأت والصواب هو كذا وأن ما قلته سابقا خطأ والصواب كذا ليس من السهل على النفس أن تعترف به وكل واحد يعرف هذا من نفسه لأنه في اعتراف بأنه كان عنده نقص وقصور وأريد أن أعترف بأنه كان عندي نقص وقصور والآن أريد أن نتمه وهذا ليس من السهل على النفس أن تعترف به إلا على وطن نفسه على هذه المعاني التي ذكرناها سادقا التواضع الحرص على نصرة الحق الإخلاص النية في التعليم أمور عديدة كثيرة جدا هي التي تعين على الاعتراف بالخطأ وعند الناس يعني مثل شهير جدا عندما يقول اعتراف بالحق فضيلة لكن ما أقل من يتحلى بهذه الفضيلة حتى أكثر القائلين لهذا المثل الشهير كثير من الناس يقول اعتراف بالحق فضيلة لكنه قليلا ما يتحلى بهذه الفضيلة فعلى الإنسان أن يحقص أن يتحلى بهذه الفضيلة وعلينا أن نشجع الذي تحلى بهذه الفضيلة إذا انسان اعترف بخطأه ما نقعد نبكته ونتشمت بخطأه حتى نجعله وكأنه نندم على اعترافه بالحق بل علينا أن نشجعه على هذا الخلق وأن نبين له أنه سمى وارتفع وعلى عندما اعترفه بخطأه حتى نشيع هذا الخلق بين المسلمين ويكون بالفعل داعي من التعلم وبالمناسبة الاعتراف بالخطأ هو سبيل التطور والتعلم التطور ما هو؟ كيف الإنسان يسعى للتطور؟ مبدأ التطور الأساسي هو أن تعترف أنه عنده قصور صحيح أو لا؟ من هو الذي يسعى للتطور؟ الذي يعترف أنه عنده جوانب قصور يريد أن يتممها أما إذا تصور ما في عنده جوانب قصور لن يسعى للتطوير اصلا. هو يظن نفسه وصل القمة فلن يسعى للتطوير لا يسعى للتطوير إلا من اعترف بجوانب قصوره ويحاول من حين لآخر أن يتمم هذه الجوانب فمن المهم جدا أن نعترف بجوانب القصور التي لدينا حتى نستطيع أن نتطور من مرحلة إلى مرحلة وكلما علوت يعني ربما تصور أنه عندك ناحية أو ناحيتين أو ثلاثة من نواحي القصور إذا سدت هذه النواحي سيظهر لك نواحي جديد من القصور العمل البشري كله لا بد أن يكون فيه قصور ما في عمل بشري كامل الكمال المنتهي هذا العمل الإلهي ليس العمل البشري طيب. ثم ذكر أنه من المستحسن أن يختم درسه بدعاء بينه وبين نفسه وهو دعاء كفارة المجلس وهو حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام له سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا دعاء كفارة المجلس مستحب أن يختم به المسلم مجلسه في كل وقت وأوان مجلس العلم مجلس التعليم مجلس الأنس مجلس السمر أي مجلس يجلسه إنسان يختمه بهذا الدعاء فإن فيه فضلا كبيرا ويكفر المعاصي والذنوب والأخطاء التي ربما تكون قد بدرت منه في ذلك المجلس لا كلمة الله أعلم يختم بها علنا يعني يقول والله أعلم في آخر الدرس أما هذا هذا بينه وبين نفسه لا لا ليس علا لأنه دعاء وتضرع الأصل في الأدعية أن تكون سرا هذا يعني أدعى لي أن تكون أخشع وأكثر إخلاصا لله عز وجل فيختم الدرس بينه وبين نفسه إذا أراد يقوله مرة أو مرتين من باب التعليم علانية فهذا جيد يعني حتى يعلم الناس أن يختم الدرس بمثل هذا الدعاء هذا جيد لكن الأصل في الأدعية أن تكون سرا إلا ما جاء النص على أنه يجهر به مثل التلبية ومثل عقب الصلوات ومثل... والأصل في الأدعية أن تكون سرا طيب الثاني عشر قال لا ينتصب لتدريس إلا إذا لم يكن أهلا له ولا يذكر الدرس من علم لا يعرف لا شك أن هذا من آداب المعلم المهمة فإنه لا يجوز الإنسان يتكلم فيما لا يعلم إذا كنا نطالبه أن يقول فيما لا يعلم لا أدري فكيف نجيز له أن يعلم ما لا يعلم أصلا فينبغي عليها أن لا يعلم ولا يتصدر لتدريس إلا إذا أصبح أهلا لذلك وهذا أيضا حقيقي يختلف من زمن لزمن من اللطيف أن سفيان معينه التي أكثرنا من ذكره والثناء عليه في اللقاءات الماضية أنه مر أثني عليه بأنك يعني إمام زمانك ووحيد عصرك ودهرك وزمانك وكذا فبكى وقال خالت الديار فست غير مسودي ومن البلاء تفردي بالسؤددي يعني يقول تواضعا يقول ما ست لأني, لأني أستحق السيادة وإنما ست لأنه لم يعد هناك أحد يستحق السيادة مع أننا نقول لا والله هو من سادة الأمة ويسحق السيادة في زمنه وفي غير زمنه لكنه يقوله تواضعا ويقوله بالنسبة للأزمان السابقة له بالنسبة لزمن التابعين لزمن الصحابة أدرك ناس ولا شك كانوا في غاية قمة الفضل والشرف في زمن شيوخي ثم أدرك زمن طلابه وهم صغار أتباع التابعين لا شك أن الألجلين يختلفان في الفضل كما هي طبيعة وكما هو اخبار النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بين أن من تصدى لتعليم ما لم يعلم أنه كالمتشبع بما لم يعطى وهو كلابس ثوبي زور وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور يعني أنه ادعاء شيء ليس له ادعاء شيء ليس له فهو كما لبس ثوبين من الزور والكذب واورد بعض العبارات في ذلك قول الشبلي ما تصدر قبل اوانه فقد تصدى لهوانه عبارة الامام ابي حنيفه من طلب الرئاسه في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي ثم أيضا اورد بعض الاداب المتعلقه بذلك واورد في آخر هذا الفصل عبارة الإمام أيضا أبي حنيف عليه رحمة الله أنه, قال في أنه, أنه قيل له في المسجد حلقة ينظرون في الفقه فقال ألهم رأس يعني يرجعون إليه فيما يختلفون فيه فقالوا لا قال لا يفقه هؤلاء أبدا ثم ورد الأبيات الشهيرة تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقه المدرسي فحق لأهل العلم أن يتمثلوا بيت القديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا منه هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس البيت الأخير هذا بيت يعني أورده اقتباسا صاحب هذه الأبيات هو أبو الحسن أبو علي الفالي أبو علي الفالي أبو الحسن الفالي علي بن أحمد بن سلك الفالي وليس القالي هناك القالي عالم مشهور أديب هذا الفالي نسبة إلى فاله بلد في خرسان البيت الأخير هو يعني موطن الشاهد لقد هزلت حتى بدأ منه هزالها كلاها استعارة يبين فيها أن حال هؤلاء لما تصدروا للتدريس وهم ليسوا أهل للتدريس يعني بلغت كأنه يقول بلغت المهزة له غاية مداها أصبح الأمر سخرية والسهزاء يقول حتى شبه بالناقة التي تهزل وتضعف جدا حتى تبدو كلها جمع كلها والمقصود أن تبرز العظام من شدة الهزال وحتى سامها كل مفلسي سام يعني صار يتمنى أن يشتريها حتى المفلس من يعني أصبحت هذه الناقة لا قيمة لها رخيصة الثمن جدا حتى المفلسين أصبحوا قادرين على أن يستاموا شراءها ويحاولوا أن يشتروها فأبيات يعني نستغرب أن يقولها أبو الحسن الفالي وهو المتوفى سنة 48 و وأيضا يستشهد بها بدر الديني بالجماعة وهو المتوفى سنة 33 فكيف بزماننا نحن نسأل الله عز وجل السلام طيب ننتقل للفصل الثاني الحمد لله تعالى هنا الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقاً في حلقته وهو أربعة عشر نوعاً سنحاول أن يعجل في ذكرها بإذن الله تعالى الأول حسن النية في التعليم الأول النوع الأول هو حسن النية في التعليم وحسن النية في التعليم له أوجه ممكن أن ينوي نشر العلم كما ذكر إحياء الشرع هادنية حسنة ينويها المعلم ثلاثة دوام ظهور الحق وخمول الباطل أربعة دوام خير الأمة بكثرة علماء هذه كلها ذكرها المؤلف أنا فقط أضيف الترقيم ولي كلها مذكورة في الكتاب خمسة اغتنام ثوابه وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمهم بعضهم ستة بركة دعائهم وترحمهم سبعة دخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم يعني أن يصبح في سلسلة الإسنات حدثني فلان عن فلان عن فلان هذا شرف أن يصبح الإنسان في سلسلة نهايتها النبي عليه الصلاة والسلام هذا شرف عظيم للعالم قال وعداء ثمانية وعداده في جملة مبلغي وحي الله عز وجل وأحكامه هذه كلها نوايا حسنة إذا استحضر واحدا منها المعلم استحق الأجر والثواب على تعليمه ثم أورد طرفا من الخبر الذي سبق جزء من في حديث أبي الدرداء الطويل الذي شرحناه سابق الثاني الحديث هذا فيه, فيه خلاف لكن يقويه ويصحح الحديث بالدرداء الذي سبق ذكره الذي سبق ذكره الثاني ألا يمتنع من تعليم الطالب يعلم خلوص نيته هذا أدب واضح لكن هو السؤال حقيقة كيف يعرف المعلم أن الطالب ليس خالص النية هذا أمر غيبي لا يعرفه إلا الله عز وجل ولا يحق حقيقة للإنسان أن يحاول أن يدخل في النواية لأنها يعني قد تجتمع عند الإنسان قرائن. تجعله يغلب أنه والله هذا ليس بحسن النية يعني مثل أن يكون الطالب ليس بأخلاق كاملة يحرص على البروز بطريقة مبالغ فيها يحرص على الظهور والتصدر بطريقة مبالغ فيها هذه قرائم تدل على أنه ليس بخالص النية في التعلم لكنها لا تكفي حقيقة للجزم بأنه ليس بخالص النية مع ذلك إذا ظهرت مثل هذه القرائن. عند المعلم لا يجوز له أن يمنع التعليم عن هذا الطالب كما يذكر هنا المؤلف لأنه يبقى أنه ربما طلب الإنسان العلم لغير الله فيسر له ووفق لي إخلاص النية بعد ذلك عليه أن ينصحه أن يذكره دائما هو وغيره في الدرس بضرورة إخلاص النية ولا ييأس من صلاح حاله ما دام أن هناك أمل على صلاح الحال أيضا هذا الأدى بحقنا يذكرنا بأمر مهم جدا وهو ما يسمى في العصر الحديث بالموضوعية في التعليم يعني يكون المعلم أعلى من كل الاعتبارات في التعليم ما يقول الله فلان ليس بخال الصنية إذن ما, ما أعلمه فلان من الطائفة الفلانية إذن ما أعلمه فلان من البلد الفلاني إذن ما أعلمه فلان من القبيلة الفلانية إذن ما أعلمه من العائلة فلانية إذن ما أعلمه لا يجوز أبدا أن ينزل المعلم إلى هذا المستوى ينبغي أن يجعل العلم فوق كل الاعتبارات أبدا هو غرضه هداية الناس وتعليم الناس فلا يحق له أن يراعي هذه الأمور الدنية في تعليمه للناس بل يجعل العلم أرقى من كل هذه الاعتبارات وكل هذه الحيثيات ويعلم كل من جاء راغبا في طلب العلم طبعاً هذا هو الأصل إلا إذا جاءت حالات تقتضي أن يؤدب بعض الحاضرين بمنعه من طلب العلم هذا لا شك جائز لكن الأصل أن يرتقي على كل هذه الأمور إلا في حالات نادرة وقليلة تقدر بقدرها أريد أن أنبه تنبيه أنه إذا عند أي واحد أخوان سؤال أو مداخل يؤخرها لما بعد الدرس لأنه حقيقة أول شيء الجميع له حق في السؤال والأمر الثاني بعض الأسئلة التي تأتي تشوش على ذهن وعلى ذهن الحضور أيضا طيب وأنا أعتذر حقيقة عن ذكر هذا الأمر الآن الثالث أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذكي ما عد الله تعالى العلماء منازل الكرامات يعني المقصود أن يذكر دائما طلبة العلم بفضل العلم حتى يجد ويجتهد في الطلب. يكون هذا مشجعاً لهم في الازدياد من طلب العلم فإنه يذكرهم بفضل العلم وفضل العلماء وفضل المشي في طلب العلم وأنه نوع من الجهات ويبين لهم فضيلة التعلم والتعليم بعد ذلك يبين لهم الثمر العظيم التي ستحصل لهم إذا استمروا في هذا الطريق كل هذا مما يشجيعهم على الاستمرار في طلب العلم وتحصيله أيضاً ذكر في, هذه في هذا النوع أنه ينبغي أن يحرص الطالب على تقديم طلب العلم على كل ملاذ الدنيا يعني لا يصح مثلا أضرب مثال واسمحوا لي بهذا المثال يعني بسيط جدا لكنه يبين المقصود يعني لا يصح أن يقدم طالب العلم مثلا يكون عنده كتاب يشتريه بعشر ريال ويقدم عليه سندوش يشتريه إذا كان يعني ما هو جائع شديد الجوع يعني أنا أجد بعض طلبة العلم بالأسف الشديد لا يقصر في لباسه في طعامه في شرابه يشتري أفضل شيء فإذا جاء الكتاب يستخسر عليه زيادة ريال أو ريالين أو درهم أو درهمين أو مبلغ بسيط جداً ويتردد ويعتبر أنه يعني مصيبة إذا زاد قيمة الكتاب مبلغاً بسيطاً مع أنه لا يفعل ذلك أبداً في ملاذه الدنيوية ينبغي أن يقدم العلم وشراء الكتاب والبذل من أجل العلم على ملاذ الدنيا ولو قرأتم سير العلماء السابقين لو يعني العجب العجاب من أخبارهم في حب الكتب واقتنائها والحرص عليها فعلى طالب العلم وعلى المعلم أن ينبه الطلاب دائما على هذا الأدب قال في آخر هذا النوع ولذلك قل من نال العلم تبهوا هذه العبارة يقول ولذلك قل من العلم من العلم نصيبا وافرا إلا من كان من مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا يقول أغلب طلاب العلم ومن حصل علما بعد ذلك وأصبح معلماء إلا إذا قرأت سيرته في الغالب ليس الكل طبعا في الغالب تجد أنه كان معرضا عن الدنيا تماما أثناء تحصيله وفي الغالب لأنه معرضا سيكون فقيرا ليس غنيا الأغنياء قلة أصلا يعني في العادة المتوسطون والفقراء هم الغالبية والأغنياء قلة في كل مجتمع فإذا كان الطالب بمبادئ طالبه معرض عن الدنيا سيكون هذا سبب في قلة ذات اليد ولا شك لكنه سيؤدي به في النهاية إلى تحصيل القدر الكبير من العلم فعلى الطالب أن يحرص على أن يكون حرصه على العلم أكثر من حرصه على الدنيا أولا يعني ذلك إغفال الدنيا كما ذكرنا في أوائل الدروس بل ينبغي أن يحرص على تحصيل ما يستطيع أن يطلب به العلم الآن حتى العلم يحتاج إلى مال تحتاج إلى شراء الكتب ربما يحتاج حتى الالتحاق بجامعة إلى بذل المال حتى العلم يحتاج إلى قدر من المال لكن ما تجعل طلب التزين والترفوه هو المقدم عندك على طلب العلم بل تجعل طلب المال هو من أجل أن تعف نفسك عن طلب الناس وأيضا من أجل أن يسر ذلك لك طريق التعلم فنعم المال الصالح للرجل الصالح كم من رجل كان من أهل العلم وعنده المال فستطاعا يقتني عدد كبير من الكتب أن تكون له مكتب ضخم أن تكون له ذخيرة في طلبه للعلم وفي تدريسه وفي تعلمه وتنفع المسلمين من بعده أيضا حتى لو توفي الرابع قال أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه هذا واجب مع كل مسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن باب أولى أن يكون المعلم كذلك أن يحب لطلابه ما يحب لنفسه ثم أورد أثراً حسناً عن ابن عباس رضي الله عنه أثر جليل ولطيف جداً وبين حقيقة لطف بن عباس الشديد بطلابه عندما كان يقول أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إليه لو استطعت أن يقع الذباب عليه لفعلت شوف اللطف لأي درجة يقول لو استطعت أن لا أجعل الذباب يقع عليه وأن أهش الذباب عنه يمنة ويسر حتى لا يؤذيه هذا الأذى اليسير لفعلت من شدة إكرامه وحبه لمن يأتي يترك الناس كلهم ويأتي إليه لطلب العلم وفي الحقيقة ابن عباس استطاع بالفعل أن ينشئ مدرسة عظيمة جدا بمثل هذا الخلق ومثل هذا العلم فمدرسة ابن عباس في مكة مدرسة عظيمة جدا وتعتبر أجل مدرسة على الإطلاق في تفسير كتاب الله عز وجل وأنتم لو قرأتم كتب التفسير تجدون أن غالب من تنقل أقواله في تفسير منهم ابن عباس وتلامذته سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وطاوس وعطاء بن أبي رباح وأمثالهم من كبار إمة التابعين الذين تتلمذوا على ابن عباس ومع شدة لطف ابن عباس أذكر هذا عرضا لكن للفائدة يقول أبو سلام بن عبد الرحمن يقول فاتني ابن عباس بسبب شدة يعني مناقشتي له يعني يقول أني كنت سيئ الخلق نوعا ما هو نفسه يعترف كان سيئ الخلق من ابن عباس فابن عباس صد عنه ففاته من علم ابن عباس شيء كثير بسبب سوء أدبه أو شدة أسئلته واعتراضه بغير لطف على ابن عباس وهذا في الحقيقة يقع طبيعة يعني كل من جرب التدريس يجد أنه إذا كان في مجلس يجد فيه إقبال من الطلاب واحترام وتقدير يعطيهم كل ما لديه براحة وطمأنينة لكن إذا كان الحضور يكثرون الاعتراض بغير علم ويسوءون الأدب تجد أنه بالطبيعة لا يشرح صدره يعني مهما سأتعقوبا أنه يعاقبهم من ما يعطيهم ما يستطيع أن يعطيهم كل ما لديه هو لو أراد إن يعطيهم كل ما لديه إذا لم يشرح صدره للعطاء لا يستطيع أن يعطيهم لكن إذا كان صدره منشرح للعطاء بسبب حسن تأدبهم معه فإنه سيعطيهم كل ما لديه فهو أدب مهم جدا ينبغي أن يتحلى به الطلاب والمعلم ينبغي أن يعتني بمصالح الطائب ويعامله بمن يعامله بأعز أولاده هنا فيه حرف ساقط في السطر الثاني من هذا المقطع قال والصبر على جفاء ربما وقع ونقص ونقص, ونقص ونقص لا يكاد يخلو الإنسان منه ويقف مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف يعني إذا صدر من الطالب شيء من المصالح ضعف الاحترام عدم إعطاء الحق إما للمدرس أو لزملائه من الطلاب عليهم يبين له ذلك بكل لطف وأن لا يعنف فالتعنيف نوع من العقوبة التي لا يسحقها إلا من لم ينتذع بالنصح اللطيف وكما يعني وضع العلماء قاعدة أنه إذا حصل التأديب بأقل عقوبة يكون في العقوبة الزائدة الزائدة يعني لا فائدة منها لا فائدة منها زيادة في العقوبة لا فائدة منها بل يكون منها مضرة فإذا كانت الإشارة تكفي يشير أن يعمم بالكلام ينتبه البقية وينتبه المقصود وأسمع يا جارة كما يقال هذه أيضا يعني اسلوب أيضا متبع إذا نفعت الإشارات والتلميحات فينبغي أن يسير عليها المعلم ما نفعت يحرص أن يكلمه بينه وبينه بخلوة يعني لا أمام الناس لم ينفع هذا ولا لا بأس أن يبين له ذلك أمام الناس ويتدرج أيضا في أسلوب التشدد والتعنيف فلا يبتدئ بأعلى أسلوب ولا وهذا أيضا خاضع لدرجة الخطأ الذي يحصل موكل خطأ لسان مضطر فيهنه يعني يتدرج قد يكون الخطأ شيء لا يحتمل لابد من بيانه أمام الحضور وقد يكون أمراً يسيراً يمكن أن يحتمل ومهما استطعت أن تتلطف ولا شك ذلك أفضل وأولى طيب الخامس قال أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه المقصود بهذا الجود في التعليم السماحة في التعليم ما هو المقصود بالجود في التعليم والسماحة في التعليم يعني أن لا يبخل على طلابه بأي معلومة يعرفها بعض الناس يعتبر إنه يعني هو عنده أن المعلومات درجات فلا يعطي بعض المعلومات إلا لبعض الطلبة لا من جهة أنها لا, تدركه لا تدرك عقولهم هذه المعلومات وإنما يبخل يعني يرتب الناس عنده مراتب هذا يستحق أن يوضفي عليه معلومات أكثر وهذا أقل وهذا أقل حسب أمور شخصية وأمور دنيوية مثلا هذا قريبي فهو أولى بأمور أن يعطيه كل العلم الذي لديه هذا من قبيلة هذا من بلدي فوضيه كل المعلومات التي لديه والآخر لا فأصد عنه هذا لا شك أنه خطأ كبير جدا كما ذكرنا سابقا ينبغي أن يعلم ويسمع على ذاك كله ويجود بكل العلم الذي لديه لمن ينتفع به بشرط أن يعطيها المعلومة التي يمكن أن ينتفع بها ولا يعطيه معلومة يمكن أن تضره ولا يحسن الانتفاع بها قال ولا يدخر عليه من أنواع علومه بما يسأله عنه هو أهل له لأن ذلك ربما يوحيش الصدر وينفر القلب ويورث الوحش ثم ذكر التدرج في المعلومات كما أشرنا سابقا كل علم يا إخوان ليس هذا خاصا بعلوم الشريعة كل العلوم لا يمكن أن تبتدأ فيها مع الطالب المبتدأ بنهاية العلم يعني الطالب في مستوى الأولى من الطب لا يمكن أن تدرسه المواد التي يأخذها في آخر سنة صحيح ولا لا؟ الطالب في المستوى الأول في الهندسة لا يمكن تدرسه المواد التي يدرسها في آخر مستوى من الهندسة كذلك الشريعة المعلومات الشرعية بنفس الصورة لا يمكن أن تعطي الطالب المتدئ في الشريعة ما تعطيها الطالب المنتهي في علم الشريعة فإذا أعطيت الطالب المعلومات النهائية وهو في البدايات هذا يضره ما ينفعه لا يحشن التعامل معه ولا يحشن استثمارها بل ربما لا يفهمها بل ربما تكون سبب للشك والشبه والريب عنده ولذلك كما صحنا علينا بطالب في صحيح البخاري حدث الناس بما يعرفون أتريدون أو أتحبون أن يكذب الله ورسوله حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله مشكلة علم, علم الشريعة أن الخطأ فيه ربما يترتب عليه تكذيب لله ورسوله لا كعلم الطب والهندسة والفلاك وغيرها من العلوم فينبغي على العالم أن يرأي هذا الأمر أيضا جاء في الأثر عن عبد الله مسعود وهو عندي أنا أنه أثر ثابت عبد الله مسعود رضي الله عنه قال آآ آآ أثر علي بنبي طالب حدث الناس معاقلون ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فلابد أن تقدر مستوى المتلقي لديك ولذلك ينصح العلماء من قديم أن يكون في حلقة الدرس المستوى متقارب لأنه إذا كان المستوى متباينة جدا إذا أعطيت المستوى القليل المستوى عالي ما ينسفيت ويشعر بالملل معلومات متكررة بنسبة له ما ينسفيت وإذا أعطيت معلومات عالية وفيه ناس ممتدئين أضرت بهم لأنهم ولا يفهمونها ولا يحسنون للتعامل معها وذلك يحسن أن تكون في الدروس المستويات متقاربة من يحت العلم وأن يراعي المعلم مثل هذا الأمر أورد تفسيراً الرباني وهي المقصود به الوارد في قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون قال الرباني هو الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره يبتدئ بهم بالتدريج وهذا أحد المعانية ذكرت لكلمة رباني السادس. قال أن يحرص على تعليمه وتفيمه ببذل جهدي وتقريب المعنى له من غير إكثار يعني أنه عليه أن لا يكثر على الطلاب من المعلومات حتى يعجزوا عن الإدراك والفهم يراعي القدرة على الفهم والاستيعاب التي هي في العادة من مقدرة الناس لا ينظر إلى أعلى الطلاب قدرة على الفهم والاستيعاب ولا ينظر إلى أدنى الطلاب وأقلهم أنما ينظر للحالة الوسط فيعطي الطلاب على قدر الحالة الوسط من الاستيعاب والقدر على الفهم قال ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل المقصود بتصوير المسألة ممكن نقربها بأن نقول بيان مشكلة المسألة يصور لهم ما هي المشكلة التي نريد أن نعالجها في هذه المسألة. قبل أن يبتدئ بالمسألة ما هي فائدة هذا الأمر؟ فائدة هذا الأمر أولاً تشويق الطالب لمعرفة الجواب عن هذا الاشكال. يصبح من يوم ما يبتدئ من عنوان المسألة يصبح متشوق يعرف ما هو الجواب الأمر الثاني يعرف سيخوض في ماذا؟ ما هي حدود المسألة التي سيتحدث عنها المعلم؟ ما يدخل في القضية وهو مباشرة كذا ما بعرف يشل المسألة طبعا العلماء حرصوا حتى في كتبهم يعني الآن لا لما يقول الفصل الثاني عنوانه كذا وهو أنواع هو في الحقيقة يصور المسألة هذه وسيلة من وسائل تصوير المسألة فتصوير المسألة أي بيان حدودها بيان المشكلة التي يسعى المعلم لحلها ولجواب عنها هذا مهم في بداية الدرس لأنه يهيي ذهن الطالب لتاقي المعلومة المتعلقة بتلك المسألة قال وَيَذْكُرُ الْأَدِلَّةِ وَالْمَأَخَذْ لمحتمل لِمُحْتَمِلِهَا أي لمن يفهمها المقصود بيان ما أخذ المسألة ما أخذ أقرب ما يكون بوجه الدلالة لما نقول هذا الدليل وجه الدلالة منه كذا ما أخذ المسألة قريب جدا من معنى وجه الدلالة إلا أنه معنى أشمل ما أخذ المسألة بكل اختصار وبكل بساطة المقصود به؟ أن تبين به مرجع هذه المسألة من الأدلة ومن الحكم والمقاصد إذا كانت المسألة الشرعية أضرب لها بمثال بسيط جداً يعني لما تكلم العلماء مسألة فقهية عن أنواع النسك في الحج الإفراد والتمتع والقران في خلاف يعرف الجميع أنه في خلاف أي هذه الأنساك أفضل هل الإفراد أفضل أم التمتع أم القران لما يأتينا الشافعي يعني الفقه الشافعي ويقول والله أنا عندي الإفراد أفضل لا يحق لهذا الشافعي أن بعد ذلك ويقول أنه دم النسك الذي يذبح للتمتع والقران أن يقول بأنه دم نسك ولا يقول دم جبران ليش لا يحق له لأنه لما قدم الإفراد وجعل الإفراد أفضل يلزم ان يكون دم التمتع والقران بالنسبه له وفي مذهبه دم جبران لا دم نسك وهذا هو الذي يقوله الشافعيه الشافعيه يقولون ان دم التمتع والقران ليس نقص في نقص في القران ولذلك يجبره الشرع بالدم ولذلك فضل الشافعيه الافرااد على التمتع والافراط والقران ف لو لم يراعوا ما أخذ المسألة لما انتبهوا إلى أنه يلزم من قولهم بتقديم الإفراط أن يكون دم التمتع والقران دم جبران لكنهم لما أحاطوا بما أخذ المسألة صارت المسألة مضطردة عندهم لاحظتم يا إخوان؟ ما تتناقض المآخذ فالمآخذ يحتاج إلى عمق وإلى إدراك واضح بالمسألة والمسائل المتعلقة في الباب وما هو ما أخذها الكل حتى يصبح منطلق العالم في التدريس وفي التعليم وفي الإفتاء منطلقا واحدا غير متناقض ومضطرب بل ينبغي أن يكون مأخذا منقاسا مضطردا على نمط واحد طيب يقول وَمَنْ وَهِمَ فِيهَا فِي حُكْمٍ أَوْ تَخَرِيجٍ أَوْ نَقْلٍ بِعِبَارَةٍ حَسَنَةٍ أو يعني ينبه بعبارة حسنة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد العلماء ويقصد بميان ذلك الوهم يعني لا بأس بالعالم في حلقة التعليم والتدريس أنه إذا أخطأ أحد العلماء أن يبين أن فلان أخطأ وهذا طبيعة العلم لابد أن يقول الله فلان أصاب في كذا وفلان أخطأ في كذا قال فلان كذا وفلان كذا والراجح كذا ويكون مقصوده من بيان هذا الخطأ لا تتبع العثرات والأخطاء ولا إسقاط قدر المخطئ من العلماء بل ينبغي أن يجل هؤلاء العلماء ويبين أنهم وإن أخطأوا وإن خطأهم لكنهم من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل المكان ومن أهل الشرف ويترذى عنهم ويترحم عليهم ويبين مكانتهم وجلتهم وأن هذا الخطأ لا ينقص من قدرهم لأنه شيء يسير في جانب صوابهم الكثير لكن بيان الخطأ من ما أهم مسائل العلم لأنه لا يمكن أصل كل كثير من مسائل حصل فيها اختلاف بين العلماء ما دام حصل اختلاف لا بد يكون أحدهم أصاب وأحدهم أخطأ لا بد فما دام أنه سيضطر لبيان الوهم لا بد أن يبينه في سياق لا ينقص من قدر أهل العلم, من قدر أهل العلم بل يبين بكانتهم وجلالتهم ولا يتجنب ذكر الخطأ لمجرد أن أخطأ في فلان يصرح بذلك وهذا لا يحط من قدر العلماء ولا ينبغي على الطالب أن يسيء الظن بمعلمه فيما لو قال أخطأ فلان وفله ما دام أنه يخطئهم في سياق صحيح ومع الإجلال والاحترام للعلماء قال ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحي من, ذكرها يستحى من ذكرها عادة إذا احتيج إليها لا شك أن الأصل كما ذكر هنا الأصل أن يتجنب الألفاظ القبيح قدر المستطاع فإذا لم يمكن إفهام السامع المسألة العلمية إلا بذكر لفظ مما يستقبح في العادة فلابد من ذكره لأن مفسدة ذكر هذا اللفظ القبيح أقل من مفسدة عدم فهم الطالب والسامع فلابد أن يفهمه ولو باللفظ القبيح إذا لم يكن إذا لم يمكن أن يفهم إلا باللفظ القبيح. وهذا كان الذي عليه شأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلاً لما سأله نساء الأنصار عن طريقة التطهر من الحيض فقال النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ فرصة ممسكة وتمسح بها فالمرأة من الأنصار ما فهمت قالت كيف أفعل قال سبحان الله تمسح بها فقالت عائشة تتبعي موطن الحيض أخذتها آيشة على, على جنب وبينت لها أنه امسحي فرجك وانتهينا بهذه يعني فرصة ممسكة يعني قطعة من القماش فيها مسك قليل تمسح بها موطن الحين خجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له هذا الكلام يعني لما سألته قال سبحان الله يعني يقول كلامي واضح ما يحتاج إلى توضيح ما استطاع نساء يجالسين معه وكانوا نساء ما استطاع أن يصرح بهذه الكلمة يرى الأدب والحياء الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام معائشة هي التي بينت للمرأة ما هو المطلوب أيضا لما جاءته المرأة الأخرى امرأت رفاعة القرضي وكانت قد تزوج اطلقها رفاعة وتزوجها رجل آخر فجاءت تشكو للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتيها وتريد أن ترجع لي رفاعة مرة أخرى فقال لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك كنا عن ذلك الأمر بهذه العبارة اللطيفة في لكن في مرة أخرى لما جاءه ما... ماعز الأسلم يعترف بالزنا لم يرضى إلا أن يصرح له باللفظ الصريح الدالي على الزنا عليه الصلاة والسلام لا يوجد دعا أن نذكره في الموت الذي يحتاج تصريح كان يصرح عليه الصلاة والسلام الآن هنا مفسد الحياة مع ماعز مع إزهاق نفسه وقامت الحد عليه مفسدة يسيرة جدا لأنه قد يظن انه مجرد التقبيل أو ما شابه ذاك أنه هذا هو الزنا فيريد أن يبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الزنا في الشرع له معنى دقيق جدا هل فعلت هذا الأمر بكل تفاصيله فلما أخبره بكل تفاصيله أقام عليه الحد فعلى المعلم أن يراعي هذا الأمر إذا كانت المسألة لا تتبين إلا بالتصريح صرح إذا يمكن تتبين بالتلميح والتكنية فلا شك أن هذا هو الأولى إذا في سؤال ممكن يكون في الاخير أكون شاكر للجميع فالحياكم طيب السابع إثارة الأذهان هذا مهم جدا يقول إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به إثارة الذهن في أول الدرس وأثناء الدرس وآخر الدرس هذا من أفضل الأمور التي تستدعي حضور الطالب معك وإعمال ذهنه وعمق فهمه للمسألة لأنه يصبح كأنه هو الذي شارك في فهمها إنك تعطيها المعلومة وكأنك تسقيه كاس ماء قد يستفيد منها ويحفظها لكن عندما يشعر أنه هو الذي ملأ الكاس بالماء وهو الذي رفع الكاس ووضعه في فهمه يكون هو مشارك لك في الفهم خطوة خطوة وبالتالي يتعمق فهمه للمسألة بهذه الطريقة فلابد أن يثير الأذهان في أثناء الدرس في أول الدرس في آخر الدرس بمثل هذه الأمور وشوف يعني أئمتنا وعلماؤنا كانوا على علم بهذه الوسيلة الصحيحة في التعليم ثم يذكر أنه على المعلم أن يشجع الطالب إذا احسن. وتكلمنا عن هذه المسألة السابقة إذا أجاد أحد الناس يقول له أحسنت بارك الله فيك أجدت يقربه يذنيه وكل فائدة بحسبها وكل طالب بحسبه وكل تشجيع بحسبه فإذا أخطأ لا يعنفه بل إذا اجتهد فأخطأ ينبغي أن يشجعه على محاولته مجرد المحاولة للفهم هذه يستحق عليها التشجيع فإن أصاب يستحق التشجيع مضاعفا فإن أخطأ يستحق على مجرد المحاولة لأنه إذا شعر منك بعدم الإقبال عليه لمجرد أنه أخطأ ما عاد يتشجع بعد ذلك أن يشتهد لكن أنت احرص على أن يشتهد في الفهم والاستنباط ولو أخطأ لأن هذه وسيلة التعلم الصحيحة والتي تنفعه في المستقبل تكلم عن اسلوب خفي قد يحرج به الشيخ طلابه وهو أن يسأل الطالب فيقول له هل فهمت يقول ينبغي أنه ما استطاع أنه يبتعد عن, هذا عن مثل هذا السؤال خاصة إذا كان يعرف أن الطالب سيحرج وربما يقول له نعم وهو لم يفهم بدل أن يقول له هل فهمت يسأله سؤال متعلق بالمسألة فإن أجاب جوابا صحيحا عرف أنه فهم وإذا لم يجب جوابا صحيحا يعرف أنه لم يفهم فيعيد ويوضح له المسألة وفي المقابل على المعلم أن يحرص أن ينوع أساليب التفهيم ما يكون له أسلوب واحد لأنه في شخص قد يفهم باسلوب الشخص الاخر قد يفهم باسلوب آخر فمثلا يقدم يؤخر في العبارات او اسلوب الان وسائل العصريه من خلال وسائل المعاصرة في التفهيم الـ الـ الوسائل اللي هذه المباشره يعني العرض عن طريق الحاسوب او كذا وسائل التفهيم العديده النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ كل الوسائل يعني لما عليه الصلاه والسلام يخط خط لاصحابه في الأرض ثم يجعل خطوط معترضة يقول هذا الأمل وهذا الأجل ويضع مربع يحيط بها هذه وسيلة إضاحية بالمعنى المعاصل للتوضيح حتى يبين للصحابة لما يكون ماشي معهم في السوق فيجد شاه صغيرة بهم ميت فيرفعه ويقول من يشتري هذه قالوا يا رسول الله لونا حيا محد الشراحة وكيف وهي ميتا صغيرة جدا رضيع يعني. فقال والله للدنيا أهون على, على الله عز وجل من هذه عند أهلها شف وسيلة إضاحية لما جاء في غزوة من الغزوات وجد إمرأة جاءت بين القتلى فتنظر بين القتلى إلى أن وجدت طفل رضيع حي فأخذته والتقمته ووضعته على ثدها أم كانت تبحث عن رضيعها فوجدته فوضعته على ثدها منظر قمة في التأثير. رحمة متناهية شوف السؤال النبي والله يا إخوان حكمة عجيبة في التعليم لو أردت أني أصور الرحمة في أقصى صورها لن أجد أحسن من هذه الصورة أم تلهفة على ولدها تبحث عنه وهي مفجوعة بهذا الولد تخشى أن يكون ميتا رضيع فجأة تجده تخيل منظر هذه الأم عندما وجدت ولدها ووجدته حيا منظر مبكي ثم تضعه على ثديها. يعني هي تبحث عنه من أجل أن ترضعه قمة الحنان والعطف والرحمة شوف السؤال الذي يثير الانتباه تماما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أترون هذه ملقية ولدها في النار سبحان الله. السؤال كأنه ضد الصورة تماما ضدها تماما قالوا لا والله يا رسول الله إذا كانت تقدر على ذلك إن كان عندها قدر على لا تلقيه في النار لا تفعل بل نحن نعرف أن الأمهات ربما تلقي بنفسها ولا تلقيه تفدي ولدها بنفسها فقال النبي عليه الصلاة والشفاء جاء الآن موطن التعليم قال والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها بالله هل يمكن تصل هذه المعلومة في أجمل من هذا الموطن سعة رحمة الله عز وجل لا يمكن أبدا تجد أسلوب وموطن لبيان سعة رحمة الله عز وجل وعظيم رحمته بعباده أحسن مثل هذا الأسلوب في التعليم هذه كلها وسائل في التعليم اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن لا يكتفي بأسلوب واحد في التعليم طيب قالوا ينبغي للشيخ أن يأمر الطلب بالمرافقة في الدروس يعني أن يرافق بعضهم بعضا في الدروس وأن يكون بينهم مذاكرة ومراجعة بينهم فيما يعني بينهم وبين بعض لأن هذا حقيقة من أكثر الأمور التي تعين على الفهم قد يفوت الطالب معلومة يفهمها زميله قد ينتبه أحدهم إلى أمر دقيق جدا في كلام الشيخ أو في الدرس الآخر لا ينتبه له فيعلم بعضهم بعضا ويكمل بعضهم بعض ويكون في أيضا تعاون على البر والتقوى تعليم على التحاب بين طلبة العلم ما يعني حقيقة أشأم أن ترى طلبة العلم كل واحد منهم تقوده المنافسة المنافسة على التعلم على أن ينابذ أحدهم الآخر ولا يجتمعون, ولا يجتمعون على, على درس أو على المذاكرة أو على المراجعة فيفقدون علما كثيرا ويفقدون قبل ذلك التواد والمحبه والرحمة التي ينبغي أن توجد بين المسلمين عموما وبين طلبة العلم خصوصا فعلي المعلم أن يخث الطلاب على أن يكون لهم رفقة كل مجموعة يجلسون مع بعض يتذاكرون العلم ويجتمعون على مراجعة المسائل لأن هذا مما يعينهم على الطلب وما يحقق أيضاً الخوة الإسلامية فيما بينهم الثامن يقول أن يطالب الطلب في بعض الأوقات بيعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم يعني يعانتهم على الاستحضار على الاستحضار العلم من حين لآخر يقول لفلان من الناس مثلاً على الأمر الفلاني اذكر لي ماذا ذكرت في اللقاء الفلاني الدرس الماضي ماذا ذكرنا فيه هذه وسيلة أيضا لأن يحث الطلاب على استحضار العلم على تذكري على فهمي بطريقة صحيحة فمن أصاب يشجعه ومن أخطأ ينبه إلى ضرورة الاجتهاد من دون تعنيفة بنطف شديد التاسع الرفق في الطلب وحث الطلاب عليه هذه الفائدة التاسع وذكر أثر إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى الحديث هذا لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حكمة صحيح والمقصود بالمنبت هو الذي يركب الراحلة في السفر ويشد على هذه الراحلة ويحثها على الإسراء حثا شديدا جدا فإذا به رحلته ينقطع نصف في الطريق فيقول لا أرضاً قطع لا وصل البلد التي يريد ولا بقيت له هذه الراحل حية خسر خسارتهم خسر راحلته التي يسير عليها ولم يصل لمبتغاه كما يتمنى ولو لو مشى بالهون والرفق لا بلغ البلد الذي يريده وسلمت له راحلته فالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقاء ولا دابة ولا راحلة أبقاها. مثل مثل الذي يركب السيارة ويسرع ربما ينفجر عليها حد إطارات السيارة أو يرتكب حادث لا سمح الله أو ما شابه ذلك فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبق ولا السيارة التي يركبها أبقاها سليمة تعينه بعد ذلك للوصول لمبتراه هو حديث لكنه لا يصح حديث لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهن أو حاله هذا سؤال كثير مما نسأل عنه يعني يأتيني طالب ويقول له لي مثلا ما هو الكتاب الذي تنصحني بقراءته في التفسير في الحديث في الفقه فإيعلني العلوم أنا ما أعرف الطالب هذا لا يحق لي أني أنصحه بكتاب لل... المنتهيين من الطلبة والمتفوقين من الطلبة والذين بلغوا مرتبة عالية لأنه قد يكون ما وصل هذه المرتبة ولا يحق لي أن أنصحه بكتاب من كتب المبتدئين لأنه ربما يكون من الطلب العالين في المستوى وقد مر على هذا الكتاب وعلى هم مثله فلابد أن يعرف مستوى الطالب فإذا أمكن من خلال السؤال والاستفهام أن يعرف مستوى الطالب يعني أقول له مثلا ماذا قرأت في هذا العلم ما هي الدروس التي حضرتها أسألوا عن مرحلة التعليمية لأن مرحلة التعليمية في العادة تشير للمستوى العلمي يعني مثلا إذا قال لي أنا طالب جامعي ما هو مثل إذا قال لي أنا طالب الثانوي إذا قال لي أنا طالب ماجسير أو دكتوراه ما مثل أن يقول لي أنا طالب المتوسط فرق كبير يعطيني هذا ميزان في الدلالة هناك وسيلة أخرى حقيقة أن في مع الطلاب أني أقول للطالب بالنسبة للدرس ولا الكتاب أقول أي كتاب تقرأه وتفهمه وتشعر أنه أضاف إليك معلومات جديدة فهذا هو مستواك ويحق لك أن تقرأ هذا الكتاب وأي كتاب تقرأه فتجد أنك ما تتفاعل معه بسبب أن كثير من مسائل غامضة عليك فمع ذلك أنه هذا فوق مستواك ينبغي أن تنزل لما هو دون. أي كتاب تقرأه فتشعر أن كل المعلومات التي فيه موجودة عندك ولكن ذلك ينبغي أنك لما هو؟ أعلى خلص هو يصير المقياس لأنه مهما حاولتني أن يعرف مقياس الطالب ما أستطيع الطلاب يتفاوتون تفاوتاً كبيراً جداً في الذكاء بعض الطلب قد يكون مبتدئ في الطلب بالفعل لكن أوتي ذكاء يستطيع من خلالها أن يفهم ما لا يفهمه من هو في مستواه العلمي فلا يحقني أن أحجم قدرات هذا الطالب بل يبغي عليه أن يشجعه حتى في الدروس بعض الطلاب يقول لي مثلا درسي أو لغير يأحضر هذا الدرس يقول لي أحضر الدرس مرة واحدة إذا شعرت أنك تفهم وتستفيد وفيه فوائد جديدة تسمعها فمع هذا الدرس مفيد لك إذا شعرت أنه كثير مسائل تغمض عليك طبعا تكون تغمض عليك مسألة مسألتين هذا طبيعي لكن إذا كان غالب المسائل غامض عليك فمعنى ذلك أن هذا فوق مستوىك إذا غالب المسائل مفهوم عندك واضحة ويندر أن تجد فائدة إضافية مع أنك أنت فوق هذا الدرس فلا تحضره انتقل لدرس ثاني أعلى مستوى منه فأنا أجد أنه أحسن طريقة من أحسن الطرق أنا بالتجربة وجدت أن هذه الطريقة أنه يطلب من الطالب أنه يكون الحكم على نفسه هو يكون الحكم على نفسه على كل حال هذا رأيي الشخصي الذي وجدته بالتجربة ثم ينصح هنا أن لا ينشغل الطالب بفنين فأكثر بل إذا ابتدأ بفن ينتهي منه ثم ينتقل لفن آخر هذا أيضا حقيقة تلف من زمن لزمن طالب الطالب الآن لو, لو فعلنا هذا الفعل أبطلنا كل وسائل التعليم المعاصرة وسائل التعليم المعاصرة كنا معتمدة على أن كل علوم عديدة لدرسها في وقت واحد المهم أن يؤدي درسه لعلم من العلوم إلى أن يخل بالعلم الآخر فمدام ما في إخلال في طلبه العلم من العلوم حتى لو جمع بين أكثر من علم مع عدم الإخلال بعلم منها فلا بأس بذلك لكن إذا أدى إلى الإخلال مع ذلك أنه سار طريقة غير حكيمة وينبغي عليها أن يراجع نفسه في الاقتصار على بعض تلك العلوم على على واحد منها حتى يتقنه ثم ينتقل وفي أمر خطير حقيقة يقع فيها الطلبة ينبغي أني أنبه عليه أن بعضهم مثلا يبتدئ بعلم العلوم مثلا علم اللغة حتى إذا انتصف يبتدئ يشوبه شيء من الملل فينتقل لعلم آخر ولا نفترض مثلا علم التفسير يبتدي أيضا في قليل ويشعر بملل ينتهي سنة وسنتين وثلاثة فإذا به لم يحصل علماً واحداً وهذا خطأ في منهج ينبغي عليها أن يصبر وأن يعرف أن العلم يحتاج إلى طول وقت لا يستطاع الحلم براحة الجسد يحتاج إلى وقت طويل حتى يصل لمبتقاه ثم عليه أيضاً أن يجعل له هدفاً على الطالب أن يجعل له هدف معين ما يصح أنه اليوم يريد أن يكون سيباوين وغداً يريد أن يكون الشافئاً وبعد غد يريد أن يكون المتنبي وبعد ما ما يصح ضع لنفسك هدف معين تريد تكون مفسر في طريقة لأن تكون مفسر علوم معينة تحتاج أن تحصرها حتى تكون مفسرا تريد أن تكون محدثا هناك علوم معينة توصلك لأن تكون محدثا وهكذا تريد أن تكون متفن يعني عندك من كل علم من طرف أيضا هناك وسيلة لأن تبلغك لهذا, لهذا الطريقة إما متخصص أو متفنن. كل طريقة لها هدف تضع في وسائل مبلغة إليه لكن لا يصح أن تتبدل الأهداف عندك كل يوم لأنك لن تصل ولا لهدف إذا تبدلت الأهداف لديك وعلى المعلم أن يبين ذلك للطلب طيب العاشر أن يذكر للطلب قواعد الفن التي لا تنخرم إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان أو غالبا كاليمين على هنا أمثلة إذا جاء السؤال عنها أجبت لكن المهم أن, يعني يحرص أن يعطيهم القواعد الكلية التي لا تنخرم والتي فيها سثناءات يسيرة لأنها هي التي تعين الطلاب على أن يقوموا هم أنفسهم بالاستنباط لم يضع يضع لهم القواعد يعطيهم القواعد الكلية في العلم من خلال هذه القواعد يبني لأن المسائل الجزئية والفرعية لا تحصى في كل علم لا يمكن لعالم من العلماء ولا لأي درس من الدروس أن يعطيك كل جزئيات المسائل الذي يمكن للعالم أن يعطيك القواعد الكبرى وبعض الجزئيات ليمكنك أن تقيس وأن تبني على تلك القواعد يعني مثلا هل تجدون أحد الآن يدرس مثلا كتاب مثلا نهاية المطلب للجوين كتاب فقه عشرين مجلد ولا المغني لبن قدامة في الفقه ولا تفسير من جريد طبري 24 مجلد تنقضي الأعمار ونمتهى صحيح ولا لا إذن ما الذي يفعله العلماء؟ يعطونك القواعد الكبرى وأمثلة لهذه القواعد حتى يمكنك أنت أن تكمل طلب العلم وأن تبني وأن تكمل بنائك فعل المعلم أن يعطي القواعد الكبرى والمسائل الكبرى التي تتفرع عليها فروع كثيرة ليمكن للطالب هو نفسه يستنبط الفروع الجزئية المترتبة عليها ذكر أمثلة عديدة لهذه العلوم ننتقل للحادي عشر يقول ينبغي المعلم أن لا يظهر لطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع في الصفات من سن أو فضيلة يعني لا ينبغي أن يحابي أحد على أحد إلا لسبب يقتضي المحابة والتقديم ما يحابي أحد على أحد لأنه قريبي لأنه يخدمني لأي سبب دنيوي لكن إن قدمت أحدا على أحد فلأنه أعلم الموجودين ممكن صحيح وهذا يكون باب التشجيع ويحث الأخارين كلهم أن ينافسوه في هذه المنزلة لأنهم يعرفون أنه ممكن يصلوا لمرتبته ويمكن أن يسبقوه وهو أمر مفيد أن يكونوا أهل علم أن يكون من أهل الذكاء أن يكون من أهل التحصيل في, في هذه الحالة يمكن أن يقدمه وأن يصرح بتقديمه لأن هذا تشجيع له ويدعو غيره لأن ينافسه في هذه المرتبة ليصل إليها لكن الأشياء التي ليست في اليد وليس لها علاقة بالعلم أصلا فلا يحق للمعلم أن يقدم أحدا عن أحد مثل ذلك طبعا يقول هنا إذا أكرمت أحد لأحد هذه الأسباب عليك أن تبين يعني تقول ما شاء الله فلان مثلا طالب علم ممتاز ولذلك أنا أقدمه على غيره تصرح بسبب التقديم وينبغي أن يكون بعدل وإنصاف حتى يعني يكون له أثره الحسن ثم في آخر هذه الفائدة يقول من بغي يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم يعني ينبغي أن تكون علاقة المدرس والمعلم والشيخ بالطلاب أكثر من مجرد معلم يعلمهم ويمشي ما استطاع أن يعرف أحوالهم وأن يتبسط معهم وأن يسأل عن غائبهم إذا غاب وإذا مرض يزوره في بيته ويعوده وما إلى ذلك إذا احتاج إذا إلى مساعدة يساعده تكون العلاقة كعلاقة النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ما استطاع ذلك سبيلا فينبغي يكون العالم كذلك والثاني عشرة قريبا منها يعني قريبا من خاتمة الفائدة الحادي عشرة قال أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم يعني أن لا يكون دوره فقط في التعليم تعليم المسائل ينبغي كما يعلمهم المسائل العلمية ينبغي أن يعلمهم الأخلاق والأداب تعليم الأخلاق والأداب أيضا هذا من واجبات المعلم فمثلا لو وجد واحد من الطلاب بينه بن زميله شيء من المنافسة خرجت عن حدود المنافسة المطلوبة المنافسة جيدة لكن ينبغي أن تكون في حدودها المعقولة ولا تخرج لسوء الأدب فإذا وجد أن واحد الطلاب يعتدي على زميله بسوء أدب ينبغي أن يؤديبه وأن يبين له أن هذا الأسلوب ليس من الأدب وليس من احترام وأن يعلمه أساليب التعامل مع زملائه الصحيح الثالث عشر أن يسعى في مصالح الطلبة وأن يحاول أن يجمع قلوبهم على بعض بالمحبه وتعاون على طلب العلم وعلى غير ذلك وأن يزور مريضهم وأن يعود المريض منهم من أجل أن يعني يعرف أحوالهم وتكون علاقتهم معهم ليست مجرد علاقة جامدة لا فائدة منها ولا يعني يحصل بها الحسن الاقتداء والاتسابه فيما لو اكتفى فقط بالتعليم المحف وبين هنا فضل الطلبة على المعلمين فضل الطلبة على المعلمين قال واعلم أن الطالب الصالح أعوذ على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه ربما كان الطالب الصالح أفود وأعود بالخير على المعلم من ابنه ومن أبيه وذكر المؤلف أنه كم من عالم ربما ما يعطي شيء من الأبناء لكنه إلى اليوم يذكر بالعلم ويترحم عليه بسبب أن له تلامذ قاموا بعلمه ونشروا علمه وأصبح علمه متاح للناس جميعا وبالتالي أصبح ذكره بالخير والترحم عليه والدعاء له مستمر ما دام له من يحمل علمه على مر الأجيال والأعوام وبذلك أصبح هؤلاء الطلاب أكثر فائده للعالم من ابنه الذي ربما يكون ابن صالح ويدعو له لكن انقضعوا دعاؤه بموته وبانتهاءه لكن الطلاب ونشرهم للعلم هذا يبقي اثر هذا العالم والدعاء له بالخير والرحمة حتى بعد وفاته بأزمان طويلة ثم ذكر حديث ذماته ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وقال أن كلها متحققة في الطلبة أي, نعم. أي كيف هذه صحيح طيب الرابع عشر والأخير الحمد لله يعني انتهينا اليوم يقول أن يتواضع مع الطالب وكل مسترشد سائل وكل مسترشد سائل إذا قاموا بما يجيب عليهم الحق الله تعالى على العالم أن يتواضع لطلابه وأن لا يشعروا منه بشيء من الجفوة والتعالي عليه أن هذا يمنعهم من الاستفادة منه أضف إلى ذلك أن التعالي إثم ومعصية ربما يكون في بعض الحن كبير من الكبائر فليحرص المعلم أن يبتعد عن ذلك كل الابتعاد وأورد حديث صحيح مسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا وما تواضى أحد لله إلا رفعه أما الحديث الآخر فأو حديث شديد الضعف له ولينوا تعلمون ولمن تتعلمون منه فأو حديث شديد الضعف أن كان معناه صحيحا فمطلوب من المعلم أن يلين للمتعلمين ومن المتعلمين أن يلينوا لمعلمهم لا شك أن هذا خلق إسلامي تدل عليها الحديث هذا شديد الضعف الثاني, الثاني،, الثاني شديد الضعف وينبغي يخاطب كل منهم لا سيما الفاضل متميز بكنيته التكنية من وسائل الاحترام المقصود أن يحرص أن يعني يشعرهم بشيء من تقدير الاحترام كأن يكنيه إذا كان يعرف كنيته أن يقول له الأخ فلان الشيخ فلان كلمة الشيخ الآن أصبحت تطلق على الصغير الكبير يعني ما فيش كال الشيخ فلان الأخ فلان يعني في الآن الفاظ الآن استحدثها الناس ولا بأس بها كان يقول له مثلا السيد فلان سيادتك سعادتك لا بأس المهم أن يتلطف مع الطلاب قدر المستطاع لأنه إذا ناداه باسمه ربما يأنف بعض الناس من المنادات اسم خاص إذا كان كبير في السن فقل له أبو فلان السيد فلان أي عبارة يكون فيها لطف واحترام وتقدير بالطلاب ذكر مجموعة حقها من أداب كلها واضحات وبينات آخرها قال وكان البويطي يدني القراء ويقربهم إذا طلبوا العلم ويعرفهم فضل الشافعي رضي الله عنه وفضل كتبه ويقول كان الشافعي يأمر بذلك ويقول اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميث هذا صحيحا الإمام الشافعي أخرجه ابن أبي حاتم في كتابه مناقب الشافعي أداب الشافعي ناقبه الحديث الذي قبله بنوان سبحة الأنسى حديث ضعيف إلا هو إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطاع الأرض يتفقهون على الدين ضعفه الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما نعم ضعيف ضعفه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من أهل العلم وننتقل الآن لسماعي أسئلتكم ومشاركاتكم بارك الله فيكم فضل شكرا طيب أيه كيف قبل السلطة الخير أي هي القاعدة قالوا المسائل المستثنى من قواعد كقوله العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في أربع عشرة مسألة ويذكروا هذه مسألة حقيقة أذكرها لإمة الشافعية المهم الشافعي له المذهب القديم وله المذهب الجديد مذهبه الجديد هو الذي بثه في مصر واذهبه القديم هو الذي بثه في الحجاز والعراق فعند العلماء قاعدة أن الأصل أن يقدم إذا اختلف قول الشافعي في القديم والجديد أن يقدم القول الجديد باعتبار أن آخر قولين كان له رأي ثم زاد علما واجتهادا فرجح قولا آخر يقدم الجديد قالوا إلا في أربعة عشر مسألة حصر هذه الأربعة عشر مسألة أحد العلماء وهو الإمام ابن الصلاح في فتاواه وهو كتاب مطبوع فتاوى ابن الصلاح ذكر أربعة عشر مسألة هذه أنا أستحضر منها بعضها لا أستحضرها الآن كلها يعني مثلاً مس المحارب المتوضع إذا مس امرأة من محارمه هل ينتقض وضوه أو لا في الجديد ينتقض في القديم لا ينتقض القديم هو الراجح عند الشافعية في هذه المسألة أنه إذا مس امرأة من محارمه لا ينتقض الوضوء وهكذا عدة مسائل عدوها بعضهم قال ثلاثة بعضهم قال أربع بعضهم قال أوصلوها إلى أربع وحصرها وبينها ابن الصلاح في. فتاوة. طيب فيه سؤال آخر أيضا في مسألة ثانية حضرتها قراءة سورة من 14 قراءة في بعد الفاتحة فيما بعد ركعتين الأوليين في الصلاة يعني إما ركعتين الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء أو الثالثة من المغرب فعند الشافعي في, ال في القديم أنه لا يسن أن يقرأ في الحديث يعني أنه يكره وفي الحديث أنه خلاف الأولى الراجح في القديم أنه لا يسن له أن يقرأ بسورة بعد الفاتحة في الركعة أو الركعتين التي تل الركعتين يعني نعم نعم تفضل صحيح يمكن يكون الشخص هذا متوفي يعني مات ومن كبار العلماء ومجتهد المسألة فهل يقول أن هذا العالم مخطأ السؤال يقول بالنسبة لتخطئ العالم يقول هل هو مطلقا يخطأ العالم خاصة إذا كان إمام مجتهد وقد توفي أولا لم نقل مطلقا ولم يقول أحد أنه مطلقا يعني ليس غرض ينبغي ما يكون غرض عند المعلم أن يتتبع الأخطاء وأن يذكرها لكن إن جاءت مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء وربما كان نفس صاحب الكتاب تعرض لذكر الخلاف أحد العلماء يقول حلال والثاني يقول حرام أحدهم يقول سنة والثاني يقول واجب ما هو موقف المعلم الآن أليس من واجبه أن يبين لهم الأرجح من الأطوال هو إذا يبين الراجح معنى ذلك أن المرجوح خطأ لاحظتم يا إخوان أرضي إلى ذلك أنه قد يكون من المصلحة من المصلحة أن يبين للطلاب أن هذا العالم مع إمامته واشتهاده أنه أخطأ حتى لا يقودهم التعظيم والإجلال إلى أن يغلوا في هذا العالم فيقدسوه فينزهوه عن الخطأ الذي هو ليس منزهن عنه هذا أيضا هدف مهم جدا كم من طلبه غلوا في شيخهم حتى أصبحوا لا يرضون أن ينسب إليه خطأ مع أنه لو كان حي لرضي أن يخطأ وهو يخطأ وهو نفسه يتراجع عن بعض المسائل فالمهم الذي ينبغي الحذر منه أن لا يؤدي تخطيء العالم إلى انتقاص قدره أن لا يؤدي تخطيء العالم إلى انتقاص قدره إذا لم يؤدي إلى انتقاص قدره فالمفسد التي يخشاها من التخطيء لم تحصل بحمد الله تعالى بل رجعنا للأدلة ورجحنا بناء على الأدلة وطبعاً هذا إذا, اذا كان هناك حاجه لمثل هذا البيان وليس في كل وقت طيب تفضل لا يبرك ما يبرك الداعي من يضع هذا حديث لا صحيح حديث لا يصح نعم في سؤال اخر طيب انت لك حق يقول الأسائل إذا كان أحد طلبة العلم من أهل البدع عنده بدعة معينة هل يحق للمعلم أن يزجره أو ينهاه أو يبين له البدعة هي مثل مثل أي خطأ آخر إن كان يعرف الشيخ أن في أحد طلابه بدعة ما يعني خطأ ما فإن رأى أنه يناصحه بينه وبينه سرا هذا الأولى لا يصرح بين الناس ببعضة هذا الخطأ الذي لديه يعني يتلطف به ويبين له هذا الخطأ ولا ينسى أنه حتى هو في بدعته هذه متأول هو يظن النفس على صواب فين بغي يتلطف به ويبين له هذا الخطأ حتى لا ينفر منه لأن تجد خيرا من حسن التعامل ليقبل الناس منك التصيب في البدعة وفي غيرها نعم في الحقيقة عندي خمسة أسئلة وأستعلم أفواني عزرا والأمر يرد, يرد إجابة عليها طيب اذكر أهم هذه الأسئلة طيب. لا شك أن أولا مداومة العمل الصالح هذا نفسه عمل صالح الحرص على مداومة مما حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه الأمر الآخر أن تحرص أن يعني الأمر الأول أن تحرص أن تداوم على الأمر الذي تعرف أن وقتك وجهدك قادر عليه على امتداد عمرك وعلى اختلاف أحوالك بمعنى لا تكلف نفسك في وقت وتنسى أنك ستمر بمراحل في حياتك ربما تعجزك عن قيام بهذا الأمر مثل ما حصل مع عبد الله بن عمر بن عاص عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتصر على قراءة القرآن كل شهر ثم قال له كل أسبوع فرفض إلا أن يكون أقل من ذلك فأذل له بثلاثة أيام فأكثره في وفي رواية سبعة أيام لما كبر وشاخ ندم أنه لم يقبل رخصة النبي عليه الصلاة والسلام وتمنى أنه كان قبل أن يقرأ كل شهر مثلاً لأنه أرفق به فأولاً ينبغي أن يعني يحرص من العمل الذي يستطيع أن يقوم به حسب ظروفه وحسب أحواله ومعاشه وقوته وما إلى ذلك الأمر الثاني أن يستحضر دائما أجر العمل والثواب عليه وأن يستحضر أنه وكانه يبني بناء يعني مثل الآن الشخص الذي يبني بناء كلما ارتفع البناء كلما اقتراب من القمة هو تمنى أن يكمل البناء فكلما امتد به العمر وامتد به الزمن ينبغي له أن يحرص على الاستمرار في إكمال هذا البناء الأمر الثالث والأخير هو أن يحرص أن يكون هذا العمل الذي يداوم عليه عمل قريب من نفسه يعني هو أصلاً له ميول إليه ما يختار عمل بينه وبينه في شيء من النفرة يعني مثلاً شخص طبيعة عمله أن يسهر الليل غالب الليل لا يمكن لمثل هذا الرجل أن نقول له عمله عمل في الليل مثل حارس أمل في الليل أن نقول له والله اختر قيام الليل وهو يشتغل في الحراسة أو مثلاً صلاة الضحى وهو بقي نام الفجر يصل الفجر وينام ونقول له قم صل الفجر وست دام طبيعة عمله تقتضي أنه ما يفعل هذا العمل فينبغي أن يحرص على العمل الذي هو قريب من نفسه وقريب من ظروفه وقريب من قدرته حتى يستطيع أن يداوم على هذا العمل ويستمر عليه ويسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير والدوام على العمل انتهى طيب ننظر في هذا السؤال المكتوب يقول ما حكم من أن يختم درسه بالفاتحة وليس بدعاء ختم المجلس الوارد الحديث بحيث بعد الدرس يقرأ الفاتحة ويقرأ الحضور قراءة القرآن قبل الدرس أو بعد الدرس لا بأس به بشرط أن يعرف الجميع أنه ليس سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وهم باب أنها دعاء حمد وذكر ودعاء لا بأس بذلك لكن لا يتصور أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فعلها لا على أنها من السنن فلا بأس بذلك ولو حرص على أن لا يلتزمها حتى لا يظن الناس أنها سنة فيدخلون بذلك في الابتداء فهذا حسن يعني يفعلها مرات ويتركها مرات يكون هذا حسن حتى لا يدخل في الدين ما ليس من الدين وصل الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم قبل قبل يا أخوان لقاءنا يوم السبت ان شاء الله الباب الثالث الفصل الأول كاملا يعني إلى صفحة إلى صفحة خمسمائة سبعة وسبعين إلى صفحة خمسمائة الله تعالى صلى الله وسلم على السيد محمد والله